أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان لنا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 إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسف والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 يُفَصِّلُ الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ إن الذين لا يرجون نقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 فَنَذَرُ الظَّالِمِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فَتَقَطَّعَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَانِبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 بقرآن غير هذا ابدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي ان اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عموا من قبله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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرقون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رحمة مَن نَّعْمَةً مِّنَّا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّحْبِسَتْ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 إذا كنتم في الفلك وجرئين به بريح طيبة وفرح بها جاءت ريح العاصف جاءت ريح العاصف وجاءهم الموج من لمكان وظنوا انهم احيط بهم وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 وَزَيَّنَتْ وَضَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَطِيدًا كَأَن لَّمْ بِالْأَمْسِ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 سن الحسن وزياده، ولا يرهق وجوههم قترو ولا ذلة، هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 مَن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 نري أنك بعض الذين عدهم أون توفي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمته رسول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 بَرًّا وَلَا نَقْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع امنتم به كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا زوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحقه قل إِيَّا رَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَّتْ بِهِ وَأَسَرٌ نَّدَامَتَ لَمْ مَعَ رَأُوْنَ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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق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 عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اثناء بَوَائِلَٰ إِلَٰكِ كِتَابٌ مُّبِينٌ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون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 وَأَذْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمْ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ رَبٍّ وَتَذْكِيرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ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 فإِن كَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ بِنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ بِ أولك وجعلناهم خلايا فوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فاظر كيف كان عقبة المذرين ثم وما بعثنا من بعثه رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك مطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعضهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 ولا يفلح الساحون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض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 وَيُحَقِّقُ الله الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ثَمَّ آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذَرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ وَإِنَّ فِي الرَّعْوَنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ أَمَنْتُنَّ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. حتى فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آ كان وقد عفيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإنك في رم ناس عن آياتنا لغافل. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الْقُرُونِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَنَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونا من الممترين ولا تكونا من الذين كذبوا بأيات الله فتكون من الخاسرين.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 بَنَى عَهَائِمَهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس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 ونذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 وَأَنَا أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكَ وَلَا يَضُرُّ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الْفَاسِقِينَ قَالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَكِ اللَّهُ بِبِرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِضُرِّهِ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلُو عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحى إلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْسَبَنَّ بسم الله وهو خير الحاكمين